وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي رفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإن لفعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا.